সে ইস বাংলায় বাংলা মানবতা সমাধান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 سَبين مُقيم إ فيِيذَكَ لآية للمُؤمننين وَإِن كانَ أأَصحابُ العكَة الظالمين فَلتَقَنا منِنهُ وَإِهُ لَ بم مِ مبين وَولقد كَذب أأَصحابُ الحجر المُررسَلين وأتَينهُ آياتنا فَكان وَوعنهَا معاللين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا أكبر لا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية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 الذيين يجعلونَ مع الله ه آخَ فَسوفَ يعلمون وَلَقدن علم أنك يضيقُ صَدكَ بماَا يقولون فسَبح بِحمد رَبّكَ وَكم منِن الساجين وَعقُد رَبكَ حتى يأتك القين الله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 لِيَنَّ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا ضَالِّينَ آمِينَ أَتَى أَمْرُ رَبِّكَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يشركون. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خصيم مبين والأنعام خلقها لَكُمْ فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إِلَّا بشق الأنفس إن رَبَّكُمْ لرغوف رحيم وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ والحمير لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَى الله تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ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 تالفا في ذلك لا ايه لقوم يتذكرون الله الله الله اكبر سمعنا ربنا من الحمد मानवतार कल्याण निज्देश मुसलिम देश गुडी दे। जनसंख्या कमाना जाए पुरस्कार घोषणा कर उन्नति साधन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 avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest, what a meaning should be to spread the message of Allah. To implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career, dekun career guidance. Pratiravivaar, Rajshadha Shattay, Aapunna Shamprachad, Shokal Shadha Nautay, Bangladesh-e, Beast TV bangla Quran. যে কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সু আলা কোরআন কে রাখবেন কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় कुरान महान सम्पद देख अब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وسستخرجوه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 تيروزيهم ويقول اين شركائي ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون في قال الذين اوتوا العلم ان الخزي يومئذ على الفاسقين ان الخزي اليوم واسع على الكافرين الذين توفاهم الملائكه ظالمي فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين الله الله শুনিমানিদার আসসালামু আলাইকুম বারহমত আসসালামুকাল مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله, سجداً لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون उच्छेद करा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 প্রতি বুধবার রাত আটটায় আপন সম সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা আপনি কি জানতে চান কোন ব্যবসা আপনাকে সর্বোচ্চ মুনাফা দিতে পারে কোরআন এই মূল্যবান তথ্য বলে দিয়েছে जरा आल्लर रास्ते सम्पद व्यय करदाहरण शान सत शीशे जा रास्त कर रिटार्न पाशो गुण बस व्यावसायिक भाषा आबे सत्तर हजार परसेंट और को व्यवसा आपके बेसि मुनाफा दीते आज ही बनियोग कर आल्ला तलार रास्ता